إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد إن الله لا له ورسوله أما بعده إن خير الحديث كتاب الله تعالى وحده وأشهد عبده بعده أما كتاب محمد شريك خير أن و خ ي ر ه د ي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و ش ر ا ل أ م و ر م ح د ث ا ت ه ا و ق ل م ح د ث ة بدع و ك ل ب د ع ة ض ل ا ل ة و ك ل ض ل ا ل ة في ا ل ن ا ر أ م ا ب ع د ح ي ا كم الله تعالى و ا ر ك فيكم ونفع بكم وعدنا ي اليوم إ ن شاء الله تعالى م ع شرح مثل ق ص ي د ة ا ق ر ا ن الصحيح أ و ل م ع ر و ف ة ب ق ص ي د ة أ ل ق ا ب الحديث ل ل إ ش ب ي ل ي رحمه الله وتوقفنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة المرة الماضية <تصفيق> توقفت في المرة الماضية <تصفيق> عند قول الناظم رحمه الله وصبري عنكم يشهد العقل أ ن ه ضعيف ومتروك وذلي أ ج م ل ه وهذا كما عرفنا عليكم السلام عليكم أن رحمه الله الناظم الله المنظومة في يأتي ورحمة رحمه منهجه هذه أنه أن المصطلحات فقط دون أ ن يتكلم عن حدودها أ و يتكلم عن شيء من معناها و إ ن م ا يذكر المصطلحات فقط كما مر بنا في تعريف الصحيح والمرسل وغيره وبينت أ ن الناظم رحمه الله لم ي أ ت ي بشيء يحتاجه طالب العلم مثل ما جاءت به ا ل ب ي ق و ن ي ة قلت أ ن ا ل ب ي ق و ن ي ة أ ف ض ل من هذه ا ل م ن ظ و م ة من حيث أ ن البيقوني ي أ ت ي بالحدود يعرف كل مصطلح أ م ا هذه فهو ي أ ت ي بالمصطلحات فقط بنظمه الذي فيه ع ب ا ر ة عن ق ص ي د ة غراميه فيقول أ و قال رحمه الله وصبري عنكم يشهد العقل أ ن ه ضعيف ومتروك وذلي أ ج م ل فيتكلم في هذا البيت عن نوعين من أنواع علوم الحديث وهما البيت أنواع الحديث علوم نوعين عن من يدخلان في المردود ل أ ن ن ا تكلمنا وقلنا أ ن الحديث إ م ا مقبول واما مردود فالمقبول الحسن والصحيح والمردود الضعيف بجميع أ ن و ا ع ه خ ل ا ف الضعيف الذي ينجب ر ب غ ي ر ه أو خ ف ي ف ا ل ض ع ف ا ل ذ ي ب م ج م و ع في ا ق ه ي ح س ن أ م ا ا ل ض ع ي ف ا ل ذ ي ف ي ه ك ذ ا ب أو ط ا ع أو غ ي ينجبها في ا ل م ن ق ه ا ل ي ينجبها في المنطقه التي ي ه ا ف ا ل م ن ق ه التي ي ن له تعريف ك ث ي ر ة واختلف اهل العلم في تعريفه ولكن هذه التعريفات كلها تدور على معنى واحد فابن الصلاح رحمه الله يعرف الضعيف بأنه كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح صفات بانه كل لم ولا صفات الحديث الحسن فما دام لم يجتمع فيه الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف ل أ ن ه ليس هناك قسم رابع و إ ن م ا هم اقسام ث ل ا ث ة كما قال العراقي وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن الشأن هذا لهم السنن إلى فليس رابع قسم صحيح ونكت ا ا العراقي رحمه الله ل ح رحمه ف ظ على ا بن الصلاح ي في هذا التعريف وقال لا نحتاج إ ل ى ذكر الصحيح في الحد ل أ ن ه ما دام ذكرنا الحسن من باب أ و ل ى أ ن ه لا يذكر الصحيح ل أ ن الحسن أ ق ل د ر ج ة من الصحيح فلو قلنا لم يبلغ الحسن بالنسبة فهو بال ب م ع ر و ف او بالبداهه لا يصل إ ل ى الصحيح لذلك الحافظ العراقي رحمه الله لما عرف, عرف الضعيف قال أ م ا الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه ة الحسن ف و ق الحديث الذي لا يبلغ أو الذي ا يبلغ لم يبلغ ل مرتبة أو الصحيح هذا يحكم عليه الضعف يحكم هذا يحكم عليه بالضعف وحتى نفهم تعريف الحافظ العراقي رحمه الله لابد أ ن نفهم معنى الحسن الذي لم يبلغ له ه الضعيف أو لم ل يرتقي ي أو إ الضعيف والحسن في تعريفه أشد اختلافاً أي العلماء في تعريف الحسن اشد خ ت تعريف ل العلماء الحسن ا ا ف في أي أ اختلافا عن الضعيف وعرفوا الحسن بتعاريف ك ث ي ر ة جدا وليس المجال ا ل آ ن لبسط القول فيه تعاريفه أ ن هذا يحتاج إ ل ى أ م ر كثير أ م و ر ك ث ي ر ة ولكن الراجح في تعريف الحسن وهو ما ذهب إ ل ي ه ابن حجر رحمه الله وغيره ه أهل الحديث أنه من الحديث الحديث الذي خف ب أ و الحديث الصحيح الذي خف ضبطه الحديث الصحيح الذي خ فالصحيح ضبطه ف كما عرفناه هو ما اتصل إ س ن ا د ه بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الحديث الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته كما ذكر ابن حجر رحمه الله في نخبته والحسن إ ذ ا جمع الطرق يصبح صحيحا لغيره والحسن ينقسم لحسن لذاته ينقسم وحسن لغيره الصحيح ينقسم إ ل ى صحيح لغيره وصحيح لذاته والحسن أ ي ض ا ينقسم إ ل ى صحيح لذاته حسن لذاته وحسن لغيره فالضعيف هنا ما لم يبلغ حد الحسن فالحسن قلت أ ن ه لا يختلف شيئا عن الصحيح إ ل ا من حيث الضبط اي لو قلنا ب أ ن بعض الرواه الذين ضاعت كتبهم أ و حرقت أ و اختلطوا ب آ خ ر حياتهم أ و لهم أ و ه ا م أ و يخطئون أ و غير ذلك فيكون حديثهم من درجات الضعف أ و بعضهم يكون من درجات الحسن هذا بالنظر إ ل ى الاسناد وبسبر روايات الراوي أ ي بتتبع روايته رواياته فلو كان هذا الحديث ضعيفا بمجموع الطرق يصبح حسنا لغيره والضعيف المراد هنا من قول ا ل ناظم هو الذي فيه رواه متهمون برد رواياتهم أ ي هذا الحديث لا يرتقي إ ل ى الحسن لغيره فيه علل أ و فيه آ ف ة تمنعه من الرقي ومن أ ن يصبح ح س ن لغيره وهذه ق ا ع د ة م ه م ة لمن أ ر ا د أ ن ي ت أ ص ل في علم الحديث هو أ ن ه ليس كل ضعيف بمجموع طرقه يتقوى ليس كل الطرق ضعيف بمجموع الطرق يتقوى ف إ ن م ا هناك من الضعيف بمجموع طرقه يزداد ضعفا وصرح ابن ا ل صلاح رحمه الله بقوله ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك ضعيف في بمجيئه يتفاوت وجوه من فمنه ضعف يزيله ذلك ب أ ن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أ ه ل الصدق و ا ل د ي ا ن ة ف إ ذ ا ر أ ي ن ا ما رواه قد جاء من وجه آ خ ر عرفنا أ ن ه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إ ذ ا كان ضعفه من حيث الإرسال ذالا ز اذ ل بنحو ل ك كما فيه المرسل الذي ل ر س ي إمام حافظ إذ حافظ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آ خ ر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ت ك ل م أ و ل ا عن ن ينجبر الحديث الضعيف الذي الذي ل ح يأتي ي بمجموع طرقه س وتكلم عن رواته ا ل ر و ي فيه إ م ا ضعيف الحفظ ومع هذا لم يتكلم فيه أ ه ل العلم من حيث الصدق والديان حيث ا لانه ص د ق و ل د ي ل أ ن لو تكلموا في عدالته جرحوه وما دام مجروحا لا تقبل روايته أما من حيث الضبط فهنا الاختلاف حيث ثم قال ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو, غير بنحو ذلك ل ق و ة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك قد ض ع ف الذي ي ن ش أ من كون الراوي متهم ا بالكذب أ و كون الحديث شاذا وهذه ج م ل ة تفصيلها تدرك ب ا ل م ب ا ش ر ة والبحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزه والله اعلم هذا كلام من ابن ا ل صلاح رحمه الله هو امام في هذا الفن ولا تدرك هذه الاحاديث ولا يعرف مخارجها إ ل ا بالمباشره والبحث وهذا لطلاب الحديث فقط والنووي رحمه الله ذكر مثل كلامه فقال إ ذ ا روي الحديث من وجوه ض ع ي ف ة لا يلزم أ ن يحصل من مجموعها حسن بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق ا ل أ م ي ن زال بمجيئه من وجه آ خ ر وصار حسنا وكذا إ ذ ا جاء ضعفها ل إ ر س ا ل وزال الصيوطي أو, أو جهالة حالة كامة تدليس أو كما زاده شيخ ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا كان ذ ل كذلك ك زال بمجيئه من وجه آ خ ر وكان ق ا السيوطي ل و دون الحسن لذاته أ م ا الضعف لفزق الراوي أ و لكذبه فلا يؤثر فيه م و ا ف ق ة غيره قال لقوة وتقاعد السيوطي إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر مثله نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أ و لا أ ص ل له صرح بل ه شيخ ا إ س ل قال بل ا م ربما كثرت الطرق حتى أ و ص ل ت ه إ ل ى د ر ج ة المستور السيء الحفظ أ ن هذه ا ل ق ا ع د ة م ه م ة لطالب الحديث لا ينظر إ ل ى حديث ب أ ن ه ضعيف ويجمع طرقه فيقول هذا حديث حسن فهذا ليس بطالب ح د ي ث و إ ن م ا يدرك ذلك ب ا ل م ب ا ش ر ة والبحث و ا ل ن ظ ر في أحوال الرواه هل هم م ت ك ل م فيهم في ا ل ع د ا ل ة ام الضبط فقط وهكذا والضعيف كما قلت من انواع المردود من انواع المردود والضعيف اهل العلم في قبوله في فضائل الاعمال او في حكم العمل به او اتخاذه او غير ذلك اقوال منهم من لا يعمل به مطلقا لا في الاحكام ولا في الفضائل وذهب الى هذا المذهب اهل الحديث الكبار وخلق كثيرون وابو بكر بن العربي والبخاري ومسلم العربي بكر يحيى معين منهم بن بن وابن حزم ولمام احمد وغيرهم من اهل الحديث والاثر قالوا بان الحديث الضعيف مادام الضعيف ان ي يوم يوم يوم يوم يوم يوم م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم و م يوم يوم يوم يوم يوم و م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م ي ل م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي و و م يوم يوم يوم يوم يوم ي و و م يوم يوم يوم يوم ي م يوم م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م يوم يوم ي م يوم يوم يوم ي يوم يوم ي م يوم ي و ي و وهذا يعني بعيد جدا وقيل و ه ذ ان ي ع ي عليه شيخ رد الامام إ س ل رحمه ل ل قيل ل ه أن ا إ احمد م أ رحمه الله في ر و ا ي ة عنه قال ب أ ن ا ل ط ع ي ف يعمل به مطلقا وشيخ ا ل إ س ل ا م بن بأن تيمية رحمه الله رد على ذلك بأن الإمام أحمد رد الله على ذلك كان ي أ خ ذ بالضعيف الذي ينجبر والذي هو مسماه الحسن لان الامام أ ح م د كان يقبل الضعيف الذي هو وجد بعد ذلك بمعنى الحسن يقبله هو ولا غيره وما لهذا ا ل ر أ ي من أ ن ص ا ر أ ي قبول العمل مطلقا بالحديث الضعيف ليس له أ ن ص ا ر و إ ن م ا عزوه ل ا م ا م احمد بسبب هذا ا ل أ م ر وهناك من يقول ب أ ن ه يعمل به في فضاء الأعمال على شروط على شروط شروط. ذكرها السيوطي رحمه الله عن ابن حجر والنووي أ ي ض ا كان ي ا خ ف به قال ان يكون الضعف غير شديد ولن يندرج تحت أ ص ل عام معمول به والا أ تعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشروط الثلاثه مردوده وقد رددت عليها قبل ذلك وهذا من وجوه ففي قوله أن يكون الضعف في يكون غير شديد الأحاديث الصحيحة يغنين قوله أقول الضعيف الذي أن أن ما شديد الضعف أ و غير ضعيف فما دام هناك أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة ت غ ن ي ن عن هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة المشكوك فيها وبقوله الا أ ن يندرج تحت أ ص ل معمول به فقلنا مدام معمول به فالأولى الاتباع أنه أصل له به ل ه ذ الفرع ا أ ص ل ل وترك ا مدام ا ل فيه ر ع ف كلام ف م دام له أ ص ل معمول به ف ا ل أ ص ل أ ن نتبع هذا ا ل أ ص ل المعمول به وبقولهم الا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرد على ذلك بأنه هذا شرط يرد على نفسه يرد يثبت عن النبي شرط مدام على على عن ذلك لأنه لم هذا بأنه فلا يعمل به ل أ ن هذا الدين مبني, عن الأدلة مبني على الأدلة وعلى الاحاديث أ د ل وعلى ة ل أ ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة فالضعيف ليس لنا ح ا ج ة فيه وابن, وابن, وابن تيميه ة ر ح م الله تكلم في هذا وذكر في مجموع الفتاوى في الجزء الأول تكلم وذكر مجموع في في في ب ق و ل ه و ل ا ي ج و ز أن ي ع ت م د ف ي ا ل ش ر ي ع ة على ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة ا ل ت ي ل ي س ت ص ح ي ح ة و ل ا حسنة لكن أحمد بن ح م ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا أن ي ر و ى ق ل ت ي ر و ى ولم ي ق ل ي ع م ل ف ي ف ض ا ت ي ا ل أ ع م ا ل ي ر و ى ف ي ف ض ا ت ي ا ل أ ع م ا ل م ا لم ي ا ت يعلم أ ن ه ثابت إ ذ ا لم يعلم أ ن ه كذب وذلك أ ن العمل إ ذ ا علم أ ن ه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أ ن ه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن أو يكون من ومن يقل يجوز يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف الثواب ولم واجبا حقا مستحبا قال هذا فقد خالف الأجماع فقد ثم قال ولكن م ن ن ق عن أحمد أنه أحمد ا يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه حسن ولا غلط ل فقد و كان ن ك في عرف أ ح م د بن حنبل ومن قبله من العلماء أ ن الحديث ينقسم إ ل ى نوعين صحيح وضعيف والضعيف متروك ومن لا إلى ضعيف عندهم ينقسم به يحتج والى إ ل ى ضعيف حسن ك م أنه ضعف ا إ إ ن ن ينقسم س ا بالمرض ل ضعف خفيف لا يمنع من ذلك وأول من عرف أنه قسم إلى ثلاثة صحيح وأحسن وضعيف هو أبو عيسى في جامعه والحسن ولم رواته وليس أنه أقسام الحديث إلى ثلاثة الترمذي من قسم جامعه ما متهم عنده يكن عرف عيسى تعددت طرقه ولم يكن في في بشاذ صحيح فهذا الحديث وأمثاله يسميه أ ح م د ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أ ح م د الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمر بن شعيب وحديث ابن إبراهيم ونحوهما كلامه رحمه الله فهو بيّن بذلك به وحديث الحجري ونحوهما مدار الضعيف وما يكون فيه وما يتعلق عمر كلامه رحمه وما وما من مسائل انتهى فهو الله م ع ي يا ا خ و إ ن شاء الله طيب الحمد لله فقال رحمه الله وصبري عنكم يشهد العقل أ ن ه ضعيف ومتروك والمتروك نوع من أ ن و ا ع الضعيف ويكون هذا المتروك بسبب ت ه م ة للراوي بالكذب أ ي أ ن الراوي يكون متهم ا بالكذب فيترك الحديث يسمى حديث متروك أ و راو ي متروك وهذا المتروك يكون ولا ولو فيه فيه بغيره الضعف جاء منه ينجبر شديد شديد ضعف فيه شديد ولا ينجبر بغيره ولو جاء من مئات طريق لا ينجبر فالمتروك لا يعمل به ولا يؤخذ ويرد مطلقا ل أ ن ه كل راو اتهم بالكذب والكذب يقدح في الحديث سمي متروكا فيتركون حديثه بسبب هذا, يتركون حديثه بسبب هذا نعم تعالى بارك ه ذ ب الله فيكم و أ ج ع ل الحديث على, الكلام على البيت ك ل على ل ا ا م القادم في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة نفع الله بكم وتقبل الله منا ومنكم أحسن الحديث حسن حديثكم استماع إن نكمل الله شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة الحديث ولا حسن إلا مشافاهة في يملى علي, يملى علي فأنقله يعني فانقله جئنا بشيء ا ل ي و من م الحسن ونتكلم بشيء أ ي ض ا مختصر عنه في المره ا ل ق ا د م ة ونتكلم عن أ د ا ة من أ د و ا ت السماعه إن شاء ا ل ل عز وجل يعني, يعني نجعل وجل يكون الجلسات لا لأن هذه المصطلحات لابد لها خفيفة فيها من هذه هذه حتى فهم ضغط أحبك بارك إن شاء الله عز وجل. بارك الله وجل عز ف ي م و أ ح س ن ا ل ل ه النابلسي م ورحمدك ه إلا أنت ت وأتوب غ ف و ك إ ل ك ص ل ى ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك ع ل ى ن ن ب ي ا محمد ع ل ى آله و ص ح ب ه